أو جين ياجراح أو جين لا تراعي من بكائي وأنين أو جينياجراح أو جين لا تراعين بكائي وأنين أو جين في كل قطر بقيل أو سجين أو جينين رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرقت بي أو جعيني لم أعد أخشاك إذني بيت أهواك إذا ما تهتويني إن معي طيري من التحليق هاتي كل ما عياتي من جول السنين وأي عيني أصناف المآسين شرر المجهد واستبكي عيوني منسقي قلبي بأنواع البلايان واجعل الهما رفيقي وقليبي ووعي قلبي لا أرتيت حتى تبطل الرحمة في القلب الحزين واختشي عرضي فإن العرض غالب اتمنى دونه لو تذبحيني اتقني قيدي اذا ما شئت عسفا واستحل موطني ذوسي عيريني اوجعي عيني ازداد باسا كلما امعت في تسفيه ديني اوجعيني كل جرح منك باحر من عذاب والاسافه سفيني اوجعيني كل جرح تابما فزما بالنفس عن عيش الوجودي وتضريتي انتقاب الروح عن وحن وطني وكما يسقينا العرياء حدود حقوق وياتي المكتوب الفتح المبين يجراح يوم تمام ولكن انت كالقطرات في بحري يطير موجي سمى بالنفس عن عايش الموجود لي يا جراح ردمى ولاكن انت في بحر يغمرني لا زمان نفس عن عيش الهجول وان طريش يرطيش عاده رشدا ارتقى بالروح عن وحل وطين